وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلَوْ شَاءَ إلا من رحم ربك إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لا ام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين كَلَّا أَمَّا إِن لَّجَنَّمَا مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقَصَّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَّا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ فَكُلًّا تَبّتُ بهِه ف آدك وَوجَأَكَ فيِي هذه الحَقّ وَمَعضَةُ وَذِك رال المُؤمننين وَوجَأَكَف هذه نحقَُّ وَمَضَةُ وَذِك وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُكُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ عَامِلُونَ ولله غيب السماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ولله غيب السماوات وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 119. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن تَمَّ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الغَافِلِينَ يَحْصُدُونَ قَصَصًا عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحينا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ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 والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين